وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم um ma oh. مَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلابها رضدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فقلنا بطور